قال تعالى وَقُلْ لِعِبَادٍ يَقُولُ الَّتِي هِيَا أَحْسَنٌ على غرارها قوله تعالى وعلى غرارها قوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن كلها اوامر تنصب على أن الخطاب مع الناس ينبغي أن يكون بلين وبرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صبقة وكان من دعائي عليه الصلاة والسلام أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلاه فدائما أصل التخاطب مع الناس يكون بالحسب قال تعالى لنبي موسى وهارون عليه السلام اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فدوما نبدا بالقول الليل الرفيق السهل مع الناس إذ الله أمرنا بذلك ونبيه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا وقال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا أراد الله بأهل بيت سوءا حرموا الرفق قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. هذا اصل تخاطب ولكن احيانا يخرج عن هذا الاصل بعله عارضه ثم نرجع بعد انقضاء العله الى اصلنا الطيب الذي هو وقول للناس فقد يشتد الوالد على ولده لعله وقد تشتد الام على ابنتها لعله من العلل او الزوج على زوجته العلة من العلة لكن بعد ان تنقضي هذه العله ترجع الى اختها ويرجع كل الى ما كان عليه من الاصل وهو القول الطيب للناس